صلاة القيام أتابكم الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون, من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي أتمنى أَمَانَتَهُ وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تُبْدُوا تبدوا ما في أنفسكم أَوْ تُخْفُوهُ تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرَّسُولُ بِمَا بما أنزل إليه مِن من وَالْمُؤْمِنُونَ والمؤمنون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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستولبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقتطرة من الذهب والفضة من والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أءنبئكم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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إِنَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بِالْأَسْحَارِ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 ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والامنين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ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 مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقًى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ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 فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك درية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بياح الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَرِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ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 الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين الله الله